بسم كم في علم كلا لا Oh و مين سين ايوه ايوه يا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه Thank you. واذا انقلبوا الى اهله منقلب فكه إذا رأوهم اليوم الذين آمنوا من الكبار يضحكون على الأراضي ¡No! اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحقون على اليوم الذين آمنوا من Yeah, yeah, <تصفيق> <تصفيق> وأزيلت سملاقي سملاقي يا أيها الإنسان انك يا قد قسمنا نعم حبيبه So far وأن وقال... وقال... إِنَّ رَبَّكَ لَذُو رَحِيمٍ فَلَا فلا لَهُ كُفُوًا والليل وما وسر والقمر اذا تسق لتركبوا what <laughs> <laughs> But either لا كف يو يا فلا O ko silu bisa papa papa papa يا قماري يا تسكب فلا يكذبون والله أعلم بما يوهون فبشرهون